ثم خلقنا نقطة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا المضرة عظام فخلقنا المضرة عظام فكسون العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ